بوك تو سيوه سبعة واربعون, سبعة واربعون. الاعداد للسفر الاعداد للسفر دو سكال پاكي ورس كفرت ينبغي أن نعبئ شنطتنا. يجب أن نعبئ شنطتنا. دماغك لمنولد. ينبغي ألا تنسى شيئا. يجب أن لا تنسى شيئا. for تحتاج إلى شنطة كبيرة. تحتاج إلى شنطة كبيرة. لا تنسى جواز السفر. لا تنسى جواز السفر. كلم لا تنسى تذكرة الطيران. لا تنسى تذكرة الطيران. كلم إيجي لا تنسى الشكّات السياحية. لا تنسى الشكات السياحية. خذ معك كريم واقي من الشمس. خذ معك كريم واقي من الشمس. تأهيل شموع الشمس. خذ معك النظارة الشمسية. خذ معك النظارة الشمسية. Tag solhatten med. Tag solhatten kind of med. Tag solhatten med. Tag solhatten med. du tage et Tag solhatten med. Tag med. Tag solhatten med. Tag solhatten med. Tag solhatten med. Tag solhatten med. Tag solhatten med. Tag med. هل تريد أن تأخذ معك مرشدا سياحي؟ هل تريد أن تأخذ معك مرشد سياحي؟ هل تريد أن تأخذ معك مظلة مطر؟ هل تريد أن تأخذ معك مظلة مطر؟ حسّك بكسونه، سكّورنها sockerne تذكر البنطلونات البنطلونات والقمصان والجوارب تذكر البنطلونات والقمصان والجوارب husk slipsene bältoner herrjackan تذكر ربطات العنق والأحزمة والسترات تذكر ربطات العنق الأحزمة والستارات. اذكر البيجامات النوم والتشرتات. تذكر البيجامات وقمصان النوم والتشرتات. تذكر البيجامات وقمصان النوم أنت تحتاج إلى أحذية وصنادل وجزم. أنت تحتاج إلى أحذية وصنادل وجزم. تحتاج إلى مناديل ورقية وصابون ومقص أظافر. تحتاج إلى مناديل ورقية وصابون ومقص أظافر تحتاج إلى مشط وفرشات تحتاج إلى مشط وفرشاة أسنان ومعجون أسنان.